الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشرف الصلاة وأتم السلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيه الإخوة الكرام فمن الرحام بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم انعقد هذا المجلس الثامن عشر من المجالس الشهرية في شرح متن مختصر التحريري في أصول الفقه لابن النجال الفتوحي الحنبري رحمه الله تعالى ينعقد في هذا اليوم السبت السابع والعشرين من شهر شوال سنة ثلاث واربعين واربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم نفتتح مجلس, الليلة مجلس اليوم إن شاء الله تعالى من الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله للحديث عن الخبر باعتباره أحد أدلة الشريعة العظيمة التي يتناولها الأصوليون بعد فراغ المصنف رحمه الله من الحديث عن دليل الكتاب ودليل الإجماع والذي جعل هذه الأمور متتابعة كما قال يشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند ويسمى إسنادا إلى آخر ما قال نتناول اليوم إن شاء الله تعالى ثلاثة فصول أحدها في تقسيم الخبر إلى صدق وكذب وتواتر وأحاد ثم الحديث عن تعريف التواتر وتعريف الأحاد باعتبارهما أشهر أنواع الخبر وتقسيماته عند الأصوليين والمحدثين على حد سواء وهذا التبويب من المصنف رحمه الله تتابع لما درج عليه الأصوليون من تمام عنايتهم بأدلة الشريعة وذكر ما يتعلق بها من وجوه الاستدلال فإنهم يجعلون نصب أعينهم الحديث عن الأدلة كتاباً وسنةً وإجماعاً وقياساً لأنها مورد استنباط الأحكام عند الفقهاء والمجتهدين فلا يكون الفقيه فقيها، ولا المجتهد كذلك ولا يتأكد له استنباط الأحكام إلا من الأدلة ورأس الأدلة كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا تمهيد الحديث لفصول متتابعة في تقسيمات الخبر وأنواع ثم مسائله المتعلقة به وشروط الاحتجاج وما يتعلق بالمسائل الذات الدلالة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها تفصيل طويل سنأتي عليه في مجال عدة إن شاء الله تعالى هذا أولها وهو الحديث عن تقسيمات الخبر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 أصل قال المصنف رحمه الله الخبر قسمان صدق وكذب الخبر إن طابق فهو صدق وإلا كذب ويكونان في مستقبل كماض تجاوز المصنف رحمه الله تعالى الحديث عن تعريف الخبر لغة مصطلاحا لشبرة ذلك ووضوحه واستغنائه عن التعريف وانتقل رحمه الله تعالى مباشرة إلى تقسيم الخبر فعلم وفقك الله أن جمهور أهل العلم, جمهور أهل العلم من المذاهب كافة يقسمون الخبر من حيث الصدق والكذب إلى قسمين لا ثالث لهما أو لا واسطة في فالخبر إما صدق وإما كذب والمقصود بالصدق قال إن طابق طابق إيش؟ إن طابق الخارج أو طابق الواقع يأتيك شخص فيخبرك بأن الشمس طالع أو أن المطر ينزل فإن كان خبره مطابقا للواقع أو للخارج فهو صدق وإن لم يطابق فكذب قال رحمه الله الخبر إن طابق صدق وإلا فكذب الخبر إنطابط الخارج أو الواقع عد صدقا هذا تقسيم الجمهور من المذاهب الكاف أن الخبر من حيث الصدق والكذب إسماع إنطابق فصدق وإلا فكذب ولا واسطة بينهما لأن بعض من خالف في المسألة جعل ارتباط مسمى الصدق والكذب متعلقا باعتقاد المتكلم كما ذهب الجاحظ مثلا وهو أحد من فارق في المسألة والنظام كذلك والراجل الأصفهاني في المفردات عند تعريف الصدق والكذب فجعل واسطة بين الصدق والكذب قال الجاحظ الصدق هو المطابقة مع الاعتقاد إن أخبر معتقدا ما يقول فطابق ذلك كان صدق قال لك الشمس طارع وهو يعتقد أن الشمس طارع فوافق كلامه الواقع يسمى هذا صدقا وإن قال لك المطر ينزل وهو يعتقد أن المطر ينزل لكنه ليس كذلك في الواقع سمع صوتا فظنه مطر فقال لك المطر ينزل هو يعتقد ذلك لكنه غير مطابق للواقع عند الجاحر هذا لا يسمى صدقا لأنه جعل الصدق مقتلنا باعتقاد المتكلم مع مطابقته الواقع والعكس كذلك إن أخبر أن المطر ينزل وهو لا يعتقد ذلك وأراد أن يكذب عليك فوافق أن المطر ينزل حقيقة فوافق الواقع مع عدم اعتقاده هذا أيضا لا يسمى عند الجاحري صدقا والكذب كذلك كذب عند الجمهور غير المطابق للخارج أو للواقع وعند الجاحري يشترط فيه الاعتقاد أيضا فعنده أن الكذبة هو ما لم يطابق الواقع مع الاعتقاد، يعني أن يعتقد كذبه فيكون مخالف للواقع، يعني جاءك فقال لك الآن المطر ينزل وهو يعرف أن المطر لا ينزل، وهذا موافق للواقع بأنه لا ينزل. هذا عنده فقط هو الكذب. فأما إن قال لك المطر ينزل وهو يعتقد نزوله وبنى بخلافه فلا يسمى كذبا. أو العكس. أراد أن يقول إن المطر ينزل معتقدا كذب نفسه ووافق الحقيقة بأن المطر كان ينزل فعنده أيضاً لا يسمى هذا كذبا. فعلى تقسيم الجاحل كم قسم من قسم الخبر من حيث الصدق والكذب؟ إن قال مطابقاً للواقع مع الاعتقاد فهو صدق وإن قال غير مطابق للواقع مع الاعتقاد فهو كذب والواسطة بينهما كم قسمه؟ أربع إن اعتقد الصدق ولم يطابق أو طابق الواقع ولم يعتقد وفي الكذب مثله إن اعتقد الكذب ولم يطابق أو طابق الواقع ولم يعتقده فعنده التقسيمات ستة الطرفان منهما صدق وكذب والواسطة بينهما أربع الأربع الصور لا يسميها صدقا ولا كذبا هذا تقسيم جاحب وللنظام تقسيم مقارب له مغير في شيء منه وللراغب الأصفهان الكنال ولأن هذا تقسيم الجمهور قال الخبر إن طابق صدق وإلا فكذب استدل الجمهور على هذه القسمة الثنائية التي لا يقوم فيها شيء وسطا بين الصدق والكذب بأدية فلو جاءك الآن شخص فقال لك المطر ينزل والواقع أنه لا ينزل هذا يسمى كذباً سواء قصد أن يكذب أو لم يقصد الخبر هذا ما لا يسمى يسمى كذباً وليست هذه تهمة للمخبر لا هو المحيث هو غير مطابق إذن هو كذب استدلوا على ذلك بأدلة منها قوله تعالى أقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت بل وعداً عليه حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين قال ذلك فدل على أنه عدم المطابقة مع عدم تعلقه بالاعتقاد هم يعتقدون ذلك لكنه لم يلتفت إلى اعتقادهم قالوا لا الله من يموت هذا خلاف الواقع لكن أما كانوا يعتقدون ذلك بل فقالوا شيئا يعتقدونه ولم يطابق الواقع ومع ذلك سميا كذب. فدل هذا على أنه لا يشترط في مطابقة الواقع أو عدم مطابقته ارتباطه بالاعتقاد ومنه قوله عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ما وجه الدلالة؟ شرط التعمد لما قال من كذب علي متعمدا دل بمفهومه أن من الكذب ما لا يكون تعمداً إذن من كذب متعمدا فيسمى الكذب كذبا ولو كان عن غير تعمد لكن الوعيد وقع على المتعمد فقط قال رحمه الله تعالى وَيَكُونَانِ فِي مُسْتَقْبَلٍ كَمَاظٍ يَكُونَانِ فِي مُسْتَقْبَلٍ كَمَاظٍ هل الكذب أو وصف الكذب يتعلق بالخبر في الماضي فقط أم بالماضي والمستقبل الماضي مثل إيش يقول لك نزل المطر هذا خبر ماضي فإن كان كلامه مطابقاً للواقع وقد نزل المطر فصدق وإن كان غير مطابق فكذب هذا لا إشكال فيه باتفاق أن وصف الصدق والكذب يتنزلان على الماضي لكن هل يتنزل هذا الوصف على المستقبل كيف المستقبل قال لك سنسافر الليل فلن يسافر هل يقال هذا كذب الإخبار عن المستقبل هل يوصف بالصدق والكذب قال المصنف ويكونان في مستقبل وكماض هذا الذي قرره المصنف رحمه الله رواية عن الإمام أحمد فإنه قال في من قال لا آكل ثم أكل قال هذا كذب لا ينبغي أن يفعل فوصفه بالكذب مع الإخبار المتكلم بالمستقبل قال لا آكل ثم أكل ففعل خلاف ما أخبر به عن شيء مستقبل قال رحمه الله هذا كذب لا ينبغي أن يفعل وقيل له بما يعرف الكذاب قال بخلف الوعد الوعد متى يقول في المستقبل فسمى خلف الوعد أيضا كذبا وهذا أيضا مما يدل عليه قوله تعالى في الاستشهاد السابق وأقسم بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت كان كلامهم عن أمر مستقبلي وكان كلامهم بخلاف الواقع لأن الله سيبعث الخلالق أجمعين قال وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين لما أخبروا به عن أمر مستقبل وهذا خلافا لبعض أهل اللغة إذ حصروا وصف الكذب في الماضي فقط وأما المستقبل فيسمونه إذا كان الكلام غير مطابق لما سيقع في المستقبل يسمونه إخلافا قال الزجاجيون الإخبار بضد الصدق في المستقبل يقال فيه أخلفا ولا يقال كذبا والمسألة لا تعد أن تكون اصطلاحا والأمر فيها سهل والرواية المنقولة عن الإمام أحمد تبعه عليها بعض أصحابه كابن عقيل وابن الجوزي والموفق ابن قدامة رحم الله جميع أحسن الله أريكم قال رحمه الله وموردهما النسبة التي تضمنها موردهما الضمير عود إيلاما والكذب. الصدق والكذب طيب عندك جملة مورد الصدق والكذب يعني إلى أي شيء في الجملة يريد وصف الصدق والكذب قال النسبة التي تضمنها الخطر أنت تقول زيد القائم زيد النائم أبي مسافر في نسبة بين المبتدا والخبر. نسبة السفر إلى أبي والنوم إلى زيد مورد الصدق والكذب هو هذا النسبة التي تضمنها الخبر نسبة الخبر إلى المبتدى ونسبة الفعل إلى الفاعل تقول حضر الشيخ اليوم خذنا الدرس أنت تنسب الدرس إلى القيام الشيخ إلى الحضور هذه نسبة مورد الصدق والكذب هذه النسبة التي تضمنها هذا واضح ويريد أن يقول لك إنه لا علاقة لهذا الكلام بما تضمنه الخبر غير النسبة ما يتضمنه طرفا الخبر اشترفاه ما طرفاه المبتدى والخبر إن كان جملة اسمية والفعل والفاعل المسند والمسند إليه باختصار كما يقول البلاغيون لا علاقة إلا بما تضمنه الخبر من النسبة ومعنى ذلك أنه لو قال لك إنسان زيد ابن عمر قائم مورد الصدق والكذب هنا في قيام زيد إن طابق فهو صدق وإلا فهو كذب هل هذه الجملة تتضمن إثبات نسب زيد إلى أبيه عمر فلو قال لك إنسان صدقت يقصد أن زيد ابن عمر وأن عمر والد زيد ليش لا قال مورد الصدق والكذب النسبة التي تضمنها إذن لو شهد شاهد أن فلان ابن فلان وكل فلان هو شهد بإيش بالوكالة أو بالنسب سياق الكلام وشهادة بالوكالة ولهذا قال ابن مالك وفقه أيضا بعض الشافعية إن نسبة الكلام هنا بين طرف الجملة هو مورد الصدق والكذب أو ما هو في سياق إن كان شهادة أو إخبارا ولا علاقة بما تضمنه طرف الجملة خلافا والمسألة فيها خلاف فبعض الفقهاء يقول أشهد أن فلان ابن فلان وكل فلانا وشهادة بالوكالة أصالة وبالنسب تبع فإن هذا يثبت أيضا إذا كان الكلام مسوقا نعم أحسن الله عليكم قال رحمه الله وهذه الجملة مورد الصدق والكذب النسبة التي تضمنها يقول عنها بعض الأصوليين كما ذكره صاحب الأصل رحمه الله تعالى الإمام المرداوي قال هذه قاعدة مهمة أملها الأصوليون وأخذت من البيانيين كالسكاك يعني ممن اعتنى بعلم البيان في الملاغة قال رحمه الله ومنهما هو معلوم صدقه وكذبه ومحتمل الخبر من حيث احتمال الصدق والكذب قلنا قبل قليل أنه ينقسم إلى قسمين خبر صدق وخبر كذب أو خبر صادق وخبر كذب كل خبر على وجه الأرض في الدنيا إما صدق وإما كذب لكن من حيث الاحتمال ودرجة احتمال الصدق والكذب ثلاثة أقسام قسم معلوم صدقه ومعنى معلوم يعني يقطع بأنه صادق وعكسه قسم مقطوع بكذبه والقسم الثالث ما كان يعني وسط محتمل للصدق ومحتمل للكذب بغض النظر عن كونه يرجح فيه الصدق مع احتمال الكذب أو العكس يرجح فيه الكذب مع احتمال الصدق فالقسمة كم؟ ثلاثة مقطوع بصدقه أو كما قال المصنف معلوم صدقه ويقابله معلوم كذبه وبينهما قال المحتمل للأمرين السؤال ما مثال المقطوع بصدقي كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم والمتواتر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك المتواتر من أخبار الناس أن يتواتر الخبر أن أهل المسجد النبوي صلوا العصر اليوم جماعا هذا خبر متواتر مقطوع بصدقه شيء أدركته بأحد حواسك أنك اليوم رأيت المطر ينزل أو رأيت الغيب غطى السماء شيء أدركته بحسك فهو معلوم عندك قطعا. طيب ما مثال المقطوع بكذبه ما خالف الحس يأتيك واحد يقول لك أمثلا المطر ينزل هذا مقطوع بكذبه لأنه مخالف للحس الذي تراه أو قال لك إلى الآن ما صلينا العصر في المسجد النبوي هذا مخالف لما نذلكه بالحواس طيب وما المحتمل القسم الثالث كل خبر لم يبلغ درجة القطع في إفادته الصدق ولم يخالف شيئا مقطوعا بصدقه يبقى محتمل دخل عليك داخل الآن وقال لك شيئا ما حدث في ساحات المسجد النبوي وما يدري قد يكون هذا وقع حقيقة قال شخص أعمى عليه فجاء لسعاف الفحام هذا مرات سقطت فإذا هي ميّدة هذا خبر محتمل للصدق ومحتمل للكذب ولا سبيل إلى القطع بأحدهما ثم يأتي بعد ذلك مسألة التتبت فإذا ثبت عندك بشيء من القواطع قطعت بصدقه أو العكس هذه القسمة التي سيأتي عليه المصنف بالأخذة بعد قليل نعم. أحسن الله عليكم قال رحمه الله فالأول ضروري من بين... أول المقطوع بصدقه أو كما قال المصنف المعلوم صدقه نعم فالأول ضروري بنفسه كمتواتر وبغيره كموافق لضروري سيأتي التعريف للضروري أو للمتواتر عفوا قال الخطر لمعلوم صدقه قد يكون ضروريا وقد يكون نظريا ما الفرق بين الضروري والنظري <تصفيق> الضروري الذي تجد النفس ضرورة تصديقه بالضرورة يعني ما يحتاج إلى استدلال ولا إلى إعمال عقل. الآن وأنت جالس لو قلت لك الواحد نصف الاثنين أنت تقبل هذا الكلام نفسك ضرورة تقبل ولن بدهيات من الأمور المعلومة ضرورة هذا عند العلماء ما حصل العلم به ضرورة من غير تفكير ولا استدلال ولا حاجة إلى نظر وتأمل يسمى ضروريا كل شيء تدركه النفس ويقبله العقل من غير احتياج إلى دلالة وإثبات ونظر وتفكير يسمى ضرورياً وعكسه يسمى نظرياً الذي يحتاج إلى إلى نظر واستدلال فإذا احتاج إلى نظر واستدلال سمي ذلك نظرياً أقول لك الأربعة هي ربع نصف الاثنين وثلاثين تقسم 32 أو الشيء تقول 16 16 ربعها أربعها فتحتاج إلى نظر حتى تصل إلى تصديق هذه الجملة فمحتاج إلى نظر يسمى نظرياً ومحتاج إلى ومن الذي يحتاج إلى نظر والصدال يسمى ضروريا قال لك المعلوم صدقه ممكن أن يكون ضروريا ويمكن أن يكون نظرياً وعطاك أمثلة قال ضرورياً بنفسه وبغيره الضروري بنفسه كما سيأتينا الآن الخبر المتواتر الخبر المتواتر الذي يرويه الكافة عن الكافة بحيث يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب ويكون مستند خبرهم الحساتين بعد قليل. يخبرونك بشيء فيتواتر عندك صدق بقطع ما قالوا. هذا متواتر ضروري بنفسه وقد يكون لفظيا وقد يكون معنويا اللفظي أن يقول جميعهم لفظا واحدا قالوا سمعنا شخصا في الخارج قال كذا فتنقل لك الكلمة بلفظها المعنوي ما كان بالمعنى المشترك في أصل القضية التي يخبر عنها الكافة قال لك أحدهم وجدنا إسعافا وزحاما في الساحات وقال ثالث سقط رجل المغشي عليه وقال ثالث حمل أحدهم على النقال قال رابع الذي اشتركوا فيه أن حادثة تتعلق بأمر صحي حصل في الخارج هذا تواتر معنوي وإلا ما يتفق في الأفظي هذا ضروري بنفسه قالوا يمكن أن يكون ضروريا بغيره الضروري بغيره ما وافق الضرورية يعني ما كان متعلق ما كان متعلقه معلوما لكل أحد لكن أخبرك عن شيء قد حصل عندك ضرورة علمهم فجاء فأخبرك بما وافق الشيء الضروري شيء أدركته بحواسك أنك صليت العصر اليوم فقال لك أما شعرت أن الناس فرغوا من صلاة العصر اليوم في المسجد النبوي قبل كذا أنتهت أمر قد تقرر عندك قبل أن يقوله فلما قال شيئا وافق أمرا ضروريا عندك كان خبره ضروريا لكن ليس بذاته بل بغيره لأنه وافق أمرا ضروريا عندك أحسن الله قال فعولوا قال رحمه الله فالأول ضروري بنفسه كمتواتر وبغيره كموافق لضروري ونظري كخبر الله تعالى ورسوله والإجماع وخبر موافق وأخبر وخبر, وخبر, وخبر موافق أحدهما أو ثبت به صدقه أيضا يكون المعلوم صدقه نظري كما يكون ضروريا وقلنا النظر ما علم بالنظر والاستدلال مثل خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم ومثل الإجماع المقصود بخبر الله سبحانه ليس المقصود به التواتر المفيد القطع مثل القرآن الكريم لكن فهم ما دل عليه خبر الله عز وجل فإنه يكون نظريا إذا احتاج إلى إعمال بعض قواعد العموم والخصوص والأمر والنهي حتى تستنبط الدلالة فيكون المستدل عليه بكلام الله تعالى نظريا. قال وخبر من وافق أحدها أيضا الخبر الذي يرويه الواحد الذي لا يبلغ درجة القطع لكنه موافق لما تقرر نظريا من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون أيضا نظريا لغيره كما قال في الضروري لذاته ولغيره قال أو ثبت به صدقه يعني خبر صدقه كلام الله تعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو الإجماع يعني فكل خبر دلنا كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو الإجماع على صدقه فقد أصبح عندنا مقطوعا صدقه لمن؟ لأنه من المقطوع النظري الذي ثبت بالكتاب أو بالسنة أو بالإجماع صدقه فثبت بذلك كونه كونه مفيدا للعلم قطعا نعم الله عليكم قال رحمه الله والثاني ما خالف ما علم صدقه ما الثاني المعلوم كذب المقطوع بأنه كذب باختصار ما خالف ما علم صدقه أي خطأ يخالف المقطوع عندك يقينا بصدقه فخالفه كذب كمن يقول لك إن النار بارد هذا يخالف المقطوع عندك فيكون الخبر هذا كاذبا سواء أيضا كان ضروريا كقوله النار باردة أو نظريا باستدلال أو عارض الدليل العقلي أو جاء من يدعي النبوة بغير معجزة تثبت صدق كلامه كل هذه أمثلة لما يقطع بكذبه نعم والثالث ما ظن صدقه كعدل وكذبه ككذاب وما شك فيه كمجهول طيب هذا النوع السادس الذي هو المحتمل قال ما ظن صدقه وما ظن كذبه وما شك فيه باختصاء ما لم يبلغ درجة القطع بصدقه ولا درجة القطع بكذبه فماذا سيكون محتملا للأمرين سواء كان الأرجح صدقه كخبر الواحد العدل أو كان الأرجح كذبه كخبر الواحد الكذاب ليش نقول يظن؟ لأن هذا الكذاب قد يخبر خبراً صادقاً لكن يغرب على الظن كذبه وليش قلنا في خبر الواحد العد ما يظن صدقه ولا نقطع فيه؟ يتوهن. أنه قد يتوه، قد يخطئ وإذا أخطأ فخالف الواقع اتفقنا على أن الخبر يسمى كذباً وإن لم يعتقد ذلك أو يقصده إذا ما ظن صدقه كعدل يرجحان الصدق قلنا ما ظن صدقه والراجح في ظن في حقه الصدق وقد يحتمل الخطأ والمسيا والوهم أو محتم ما ظن كذبه كخبر الكذاب أيظل لرجحان كذبه والقسم الثالث في المحتمل ما شك فيه كمجهول خبر مجهول أنت لا تصنفه عدلا ولا تصنفه كذابا لكن عندك مجهول فلأنه مجمولا أن تتشك في خبره هل يلتحق بما يترجح صدقه أو بما يترجح كذبه نعم أحسن الله عليكم قال المصنف رحمه الله وليس كل خبر لم يعلم صدقه كذبا هذه قاعدة خلافا لبعض الظاهرية ليس كل خبر لا نقطع بصدقه بالضرورة أن نحكم بكذبه طب إن لم نقطع بصدقه فماذا سيكون؟ محتملا قد يكون محتملا لهذا وذاك هذه قاعدة تقرر حتى يبنى عليها أحكام إن لم يصلغ القطع في الحكم بصدق خبر فإن ذلك لا يلزم بالضرورة الحكم بكذبه نعم محسن الله أريكم ومدلوله الحكم بالنسبة لا ثبوتها طيب قبل قليل قلنا موردهما الصدق والكذب النسبة التي تضمنها مورد الصدق يعني إلى أي شيء يتنزل وصف الصدق والكذب قلنا إلى النسبة في الخبر بين طرفيه. السؤال الآن ما مدلول الحكم في الخبر يعني الخبر إذا قال لك زيد القائد المطر ينزل اتفقنا على أن وصف الصدق والكذب يتجه لكذا. هذا الآن استنباط الحكم من ذلك الخبر قال مدلوله الحكم بالنسبة لا ثبوت النسبة في بين أن تحكم بثبوت النسبة بين طرفي الجملة التداء والخبر أو الفعل والفاعل وبين أن تحكم, أن, أن, أن تحكم بثبوتها لا نفس الثبوت يعني أنا أقول زيد القائم هذا الخبر يحكم, يحكم بمسبة القيام إلى الخبر لا يجسم بثبوت القيام نفسه الحكم بالنسبة لا نفس الثبوت فقولك زيد القائم مدوله الحكم بثبوت القيام إلى زيد لا نفس ثبوته أنت لا الخبر هذا لا يحكي الثبوت وينسب القيام إلى زيد لكنه لا يجزم بحصول هذا الثبوت لأنه لو كان الثاني أن يحكي الخبر ثبوت هذا القيام أو ثبوت النسبة نفسها لزم أن لا يكون شيء من الخبر كذبا بل يكون كله صدقا وقد اتفقنا أن الخبر منه صدق ومنه كذب احتاج المصنف رحمه الله إلى إيراد هذه الجملة مع أنها قد تبدو من المسلمات للتعقب على ما أورده القرافي رحمه الله مخالفا للجمهور فقال إن الخبر لم يوضع إلا للصدق وبالتالي فإن المدول الخبر هو ثبوت النسبة ذاتها وليس النسبة بينهما وقال إلا الكذب الذي يريد أو يطرأ على الجمل ليس من الواضع بل من جهة متكلم وإلا فالكلام وضع ابتداء لنسبة شيء إلى شيء على معنى الصدق الكذب والكذب إنما طرأ من جهة متكلم لا من حيث الوضع والتركيل اللغوي نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ومنه تواتر وهو لغة تتابع بمهلة هذا تقسيم آخر للخبر بعدما فرغ من تقسيمه باعتبار الصدق والكذب انتقل الآن إلى تقسيم آخر للخبر باعتبار طريقه الذي يصل به إلينا ومنه تواتر وبعض صفحة قال ومن الخبر آحد إذن ينقسم الخبر عند المحدثين ثم الوصوليين تبع لهم إلى قسمين من حيث الطريق والسند الموصل إليه إلى تواتر وآحات ومن القسمة هو كثرة العدد في هذا السند كثرة عدد رواة الخبر فمن التقسيم أو مورد القسمة وصفته المعتبر هو العدد فإن كان العدد كثيرا كثيفا الذي نقل هذا الخبر سمي متواتر وإن لم يبلغ هذه الدرجة يسمى آحات قال لغة هو التتابع بمهلة قال الله عز وجل ثم أرسلنا رسولنا تترا يعني متتابعين واحداً بعد واحد مع وجود فترة بين كل رسول ورسول عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وهكذا في غير مرويات السنة كل خبر يبلغك على هذا النحو يسمى اغتواتراً وقلت لك ماذا لو كنت جالساً الآن ها هنا في المسجد النبوي وقد صليت العصرة تنتظر المغرب فدخل داخل فأخبرك عن حدث ما حصل في الخارج أنت لم تدركه بحواسك لا رأيته بعينك، ولا سمعته بأذنك ولا أمسكته بيدك ولا شيء من الحواس ولا شممت رائحة له فأخبرك أن حريقا كبيرا حصل في أحد الدور وأن اجتماعا كثيرا وجرحا وسقط أناس بسبب ذلك أنت ما موقفك من هذا الخبر وقد دخل داخل فأخبرك به من حيث قبول هذا الخطأ فلس تقطع بصدقه وتجسم فيقع في نفسك التصديق بلا تردد لا الذي ساق عندك خبر يقع في نفسك فأنت تقف موقفا بين بين لن تستطيع تكذيبه ولن تستطيع تصديقه لاحظ هذا بخلاف ما لو كان الداخل أحد الثقات الذين لا يرد لهم خبر. أحد وإمة الحرب دخل فقال حصل كذا. هذا يغلب عندك جانب الصدق لا لذات الخبر بل لشيء آخر وهو صفة تتعلق بالنخرج وبالعكس دخل شخص تعرفه كذاب أشغل ما عهد عنه إلا كذبا فدخل فقال لك حصل كذا وكذا يغلب على ظنك أنه إحدى كذباته التي تعودته ما عدا هذه القرائن تكلم عن شخص لا تعرفه أو تعرف في الجملة وأنت لا تدري حاله، فدخل فقال لك حصلت له. وبعده دخل ثاني حكى الخبر ذاته ولو بصيغة مختلفة. الثالث فرابع أخبرني الشعور الذي يتولد في داخلك. وقد توافق الثاني فالثالث الثالث فرابع في الخامس في العاشر ما الذي يقع في نفسي؟ تصديقه فإذا بك تلتفت إلى الذي بجوارك فتقول له أما علم لك إيش تقوله حصل كذا وكذا أنت رأيت لا ما رأيت أدركته بحواسك لا كيف ساغ لك أن تجعله مسلما عندك ثم تنقل هذا لغيرك كيف حصل هذا حصل هذا عندك بتواتر قد لا تكون حججت العام الماضي مع عدد الحج المحدود الذي تم ولا الذي قبله الذي حج فيه ألف إنسان فقط في أول سنة من وباء كورونا نسأل الله عز وجل العافية فلو قال لك أحد الذي نحج عام الألف حال قال لك يوم منا حصل كذا أنت لست معه تقبل أو لا تقبل هذا متردد عندك فأخبرك ثاني وثالث ورابع وخامس وعاشر وتكرر عندك من فئة من حج ذلك العام وتواقعوا على الإخبار بذات الخبر الذي ينقلونه لك سيحصل عندك القطع به فإذا بك تنقله إلى غيرك وأن من حج تلك السنة قد أفرد كل منهم في غرفة وكانوا يجرون بعض الاحترازات وفعلوا كذا ولبسوا كذا وصنعوا كذا وانت لم تكن معهم لا رأيت ولا شهدت ولا جربت ولا عشت ذلك الذي عاشوا كيف حصل عندك القطع بذلك؟ هذا هو التواتر يعرف. خبر يتولد الشعور في داخل السامع صدقه والقطع به إلى درجة أنه يبلغ عنده درجة ما قطع بحسه به كأنه رأى أو كأنه سمعه بأذنه أو كأنه شمه بأنفه أو لمسه بيده فإذا المدركات بالحواس سمعا وبصراً وشماً ولمساً وإحساساً هذه قطعيات أنت الآن تشم رائحة طيبة أو نتنة لن تقبل من أحد المناقشك أن تشم رائحة طيبة فيقول لك رائحة كريمة لن يغير إدراكك هذا أبداً مهما فعل أنت ترى الشمس يقول لك أما تبصر القمر هذه شمس لا يمكن ي... مهما فعل أن يغير شيئاً استقر عندك الإدراك فيه بالحس المتواتر إذا بلغ مداه يبلغ درجة القطع كشيء تدربه بحواسك أنت مثلاً أن رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام حياً بعينك وجلست إلي الجواب له لكنك تجزم قطعاً أنه بعث في الأمة وبلغ الرسالة وأدى الأمات عليه صلاة الله وسلامه وتدرك أن من أصحابه أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعاً قد حصل عندك هذا القطع وتدرك أن من أصحابه أبا هريرة رضي الله عنه وأن من زوجاته عائشة وحفصة رضي الله عنهما كيف حصل عندك القطع بهذا الشيء استقر عندك تواترا إلى درجة أنك لا تقبل التشكيك فيه ولا تقبل تغيير هذه القناعة هذا مدركات بشيء استقر تواترا كيف يدرك الناس أن هذه المقبرة الواقعة في شرق المسجد النبوي هي مقبرة البقيع التي دفن فيها عدد كبير من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام فلو قال باحث اليوم أنا استنتجت ببحوث ودراسات واستقصاء تاريخي أنها ليست مقبرة البقية وهذا خطأ تتابعت عليه الأمة خلال أربعة عشر طن أن الصحيح أن مقبرة البقية تقع في مكان كذا وكذا وحدد الجهة الأخرى أو أن مسجد قباء الذي يقصده الناس اليوم ليس هو مسجد قباء الذي وردت به السنة بل مسجد قباء يقع في مصر أو يقع في السودان أو في أي بلد لكن الناس أخطأوا وتواتر على هذا الخطأ وتوارد هذا لا يمكن لنفس العاقل السوي أن يقبل فيه تشكيكا وجدالا هذا مفاد التواتر هذا درجة القطع التي يبلغه شيء ما رأيته بعينك ولا سمعته بأذنك ولا أدركته بإحدى حواسك لكنه لما بلغ مبلغه أفاد القطع كأنك أدركته بحواسك فتجسم مقطعا أن هذه مقبرة البقيع وأن ذلك مسجد قباء وأن هناك مسجد القبلتين وأنه كذا وكذا من غير شك في ذلك البتة وهو الذي يسميه الإمام الشافعي رحمه الله نقل الكافة عن الكافة وهذا لا سبيل إلى التشكيك فيه هذه إذا من المدركات الأخبار المروية في السنة وهي مقصد الأصوليين هنا أيضا موردها هذه القسمة منها أحاديث تواتر نقل الرواة لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها ما هو دون ذلك فأتى إلى هذا التقسيم نعم ومنه تواتر ومنه تواتر وهو لغة تتابع بمهلة واصطلاحا خبر عدد يمتنع معه لكثرته تواطؤ على كذب عن محسوس أو عن عدد كذلك إلى أن ينتهي إلى محسوس مفيد للعلم بنفسه أصل تعريف المتواتر في أصل الكتاب في التحرير للمرداوي رحمه الله قال في تعريف التواتر اصطلاحا خبر جماعة مفيد للعلم بنفسه واكتفى بهذا وأنقص من التعريف بعض ما عده البقية قيودا وهي من شروط التواتر كمسألة العدد واستحالة التواتر على الكذب واستناد المخبر به إلى الحس قال رحمه الله خبر عدد ليخرج خبر الواحد فإنه ليس تواترة ولا بد أن يكون المتواتر خبر متعدد رواته كم العدد سيأتيك بعد قليل قال يمتنع معه يعني مع هذا العدد التواطؤ على الكذب السؤال ما المانع ما المانع لهذا العدد أن يتواطؤ على الكذب؟ اتفاق لا قال لكثرته وبعضهم قال أو لديانتهم يعني عندما يأتيك خمسة وستة وعشرة فينقلون خبرا وأنت عقلك يحيل أنهم تواطئوا على أن يكذبوا عليك ما الذي يجعلهم يستحيل أن يتواطئوا كثرتهم وتعددهم هل يشترط أن تختلف أجناسهم أعمارهم لغاتهم لا ما يشترط وهذا سيئة التنبيه علينا هذا ليس من شروط التواطئ هل يشترط أن يكونوا كثرة بحيث لا يحويهم بلد ولا يحصيهم عدد لا خلافا لمن اشترطه فإن أهل مسجد صلىوا فيه فأخبروا عن سقوط المنبر بعد نزول الخطيب عنه وقد كان قديما فتهاوى وسقط هؤلاء قد حواهم مسجد وليس بلد وأنت مع ذلك قبلت خبره وحصل عندك التواتر بصدق ما أخبروا به فإذا في تعريف التواتر خبر عدد يمتنع معه بين قوسين وفي جمل اعتراضية لكثرة العدد لكثرته يستحيل معه تواطؤ على كذب إخبارا عن أمر محسوس عن أمر محسوس وهذا أيضا مشترط في تعريف التواتر أن يكون مستند الخبر أمرا محسوسا إيش يعني محسوسا؟ شيء شيئا لو كنت حاضرا مع من رواه لرأيته أو لسمعته بأذنك أو شممته بأنفك أو مسسته بيدك ونحو ذلك من الحواس طيب ماذا لو أخبروا عن شيء مستنده العقل وليس الحس قالوا لا هذا ليس من التواتر في شيء ألا ترى أن أمة النصارى المعاصرة اليوم المحرفة لدينها تزعم أن عيسى عليه السلام ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة هل هذا مستند إلى محسوس؟ لا يعني تعالي إلى من نقل هذا ثم حاول أن تنقب في تسلسل هذه الرواية إلى من ابتدأها هل رأى شيئا يثبت بعينه أو بسمع بنو عيسى عليه السلام للذات الإلهية على الله جواب لا هذا الخبر ليس مستنده الحس وبالتالي فمهما تكاثر رواته ولو بلغوا الألوف المؤلف بل لا يحويهم بلد ولا قار هذا لن يفيد القطع ليش لأن المستند في الخبر ليس أمرا محسوسا العقائد التي تستند إلى العقل لا إلى الحس والعلم بها مستند إلى تبني العقل لفكرة ومعتقد هذا لا يمكن القطع به ببنائه على التواتر بل أمر آخر ليس من التواتر في شيء قال رحمه الله صبر عدد يمتنع معه لكثرته تواطئ على كذب عن محسوس أو عدد كذلك إلى أن ينتهي إلى محسوس إذن أخرج من تهى إلى معقول لجواز الغلط في المعتقد ولو كثر ناقلوه وتتابعوا من غير حصر قال رحمه الله مفيد للعلم بنفسه ما هو الخبر المتواتر إيش يعني مفيد للعلم بنفسه يعني أن ما استقر عليه اتفاق أهل الإسلام قاطبة أن خبر التواتر بالقيد الذي سمعت في التعريف يفيد العلم بنفسه وهنا طوى المصنف رحمه الله وأحسن فيما صنع طوا خلافا وكلاما تتابع عليه كثير من الأصوليين في ذكره ومنهم التحرير أصل الكتاب عند المرداوي رحمه الله فيما لا يحسن ذكره ولا إراده ولا طائل تحته أن يذكر خلاف بعض الفرق الكافرة خلاف في البراهما والسمنية والسفسطائية في إدراك المحسوسات وعدم إفادة العلم كلام لا فائدة منه ولا علاقة له بديننا وشريعتنا فطواه المصنف رحمه الله وأحسن فيما صنع ومما طواه أيضا مما لا حاجة إلى ذكره الخلاف الضعيف جدا في قضية اشتراط أقل عدد التواتر هل أقله أن يكون الراوي عدد الرواة 2 أو 3 أو 4 أو 10 أو 12؟ أو أربعين أو سبعين أو ثلاثمائة أو بضعة عشر أو أربعين كل ذلك مستند إلى متعلقات موهومة لا علاقة لها بالتواتب فطواه المصنف تجاوزه وأحسن فيما صنع رحمه الله تعالى نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله والحاصل ضروري يقع عنده بفعل الله تعالى الحاصل ضروري إيش الحاصل ضروري؟ العلم الحاصل بالخبر المتواتر في أي درجة يصنف ضروري أو نظري قلنا قبل قليل إدراك النفس للمعلومات إما أن يكون إدراكا ضروريا أو إدراكا نظريا والفرق ما هو ما افتقر إلى نظر واستدلال يسمى نظريا وما لم يفتقر إلى ذلك ووجدت النفس ضرورة لتصديقه وقبول إدراكه يسمى سؤال الخبر المتواتر الذي يبلغك واحدا بعد واحد بعد ثالث وخامس وعاشر فاستقر عندك القطع بصدق ذلك الخبر الذي تواتر حصل عندك ضرورة أو نظرا والسدلالا قال الحاصل العلم الحاصل بالخبر المتواتر ضروري وهذا ما عليه الكافة وقال أبو الخطاب تبع الإمام الحرمين الجويني إن العلم الحاصل بالمتواتر نظري لا ضروري ما وجه ذلك؟ كيف يكون نظريا؟ قالوا لأنه يتوقف على مقدمات واستدلالات نظرية فيكون كيف المقدمات؟ أنت ألا تقول واحد قم واحد؟ إن أظهر أن المتواتر لابد أن يكون فيه من الشروط كذا وكذا وكذا فأنت طبقت الشروط على هذا الخبر الذي بلغك أليس كذلك؟ بلغ ثم أنت لما طبقت الشروط نتج عندك أن هذا الخبر ضروري متواتر ولأنه متواتر فأفادك العلم يقول ألا ترى أن هذه مقدمات وطالما بني الإدراك على مقدمات أصبح نظريا لا ضروريا ولذلك قالوا حتى العلم الحاصل بالمتواتر يكون نظريا لا ضروريا والخلاف لفظي كما رجح عدد من المحققين كالطوفي وأكثر من واحد والسبب أن الخلاف في قضية ضروري أو نظري خلاف لفظي لأن كلامهم ينظرون إلى مقدمات استدلالية بدهية يعني شيء يحصل في العقل في عمليات آلية سريعة ما تتوقف على التمهل والتفكر والاستنتاج وإذا كان هذا كذلك فكل شيء في الحياة من مسلمات العقول مما يمر بالمقدمات البدهية سيكون نظريا ولا قائل به نبه على ذلك الغزالي والطوف وغير واحد وتوقف الآمدي فقال العلم الحاصل بالمتواتر لن يقول ضروريا ولا يقول نظريا لحصول التعرض عنده بين القولين نعم قال والعلم الحاصل ضروري يقع عنده بفعل الله تعالى هل العلم الحاصل بالخبر المتواتر الذي قلنا إنه ضروري العلم الخبر المتواتر ولد العلم بنفسه أو وقع إفادة العلم بفعل الله المسألة دقيقة جدا والخلاف فيها أيضا لا يترتب عليه أثر الفقهاء والأشاعرة والمعتزلة وقطع به عدد كالطوفي وقدمه بالحمدان حمدان خلافا لقوم وفئة يقولون العلم الحاصل بالمتواتر الضروري العلم الضروري الحاصل بفعل الله تعالى لم يولده الخبر المتواتر بنفسه ليش يقولون ما ولده الخبر المتواتر بنفسه؟ لأن الخبر المتواتر إذا كان هو الذي ولد العلم، فإما أن يكون ولده بالمخبر الأخير وحده، أو به وبمن قبله. في احتمال ثالث، قلت لك أنت جالس دخل الأول فأخبرك بشيء وقع في الخارج، فالثاني، فالثالث، فالرابع، في الخامس سؤال متى حصل عندك القطع بصدق الخبر بعد المخبر رقم كم؟ خمسة ستة سبعة بعد كم يعني طيب هذا متفاوت ربما وقع عندي بعد الثالث وعندك بعد السابع وعند ثالث بعد الخمسين واحد شكاك ما صدق حتى بلغ سبعين بعدين يقتنع أي كان لما حصل عندك صدق الخبر وقطعت به هل حصل بالمخبر الأخير وحده أو به أو أبيب ما قبله طيب نحن سنمشي على طريقة السبر والتقسيم إما أن يكون العلم حصل بالمخبر الأخير وحده هذا محال لأنه ليس هو الذي أفادك العلم وإما أن يكون به وبما قبله وهو أيضا محال لأن القاعدة المنطقية تقول لا يجوز أن يصدر المسبب الواحد عن شيئين فصاعدا السبب يستقل بتأثيره في المسبب لكن أن تجمع سببين وثلاثة فصاعدا لتنتج منها من مجموعها مسبب واحد هذا أيضا محال. فإذا استحال أن يفيد الخبر أو أن يولد المتواتر العلم بنفسه فما بقي إلا أن يكون بفعل الله سبحانه وتعالى نعم حسن الله عليكم على رحمه الله وهو لفظي كحديث من كذب علي متعمدا أو معنوي وهو تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنى كلي كحديث الحوض حاتم قوله عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار من أشهر بل أشهر حديث يضرب به مثال متواتر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن المتواتر كما قال المصنف رحمه الله نوعان لفظي ومعنوي المتواتر اللفظي الذي تواتر لفظ الرواة به يعني تتابع على روايته باللفظ ذاته من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار أو يكون متواترا معنويا والمعنى أنهم يشتركون في المعنى الكلي مع اختلاف الألفاظ أما تواتر عند الناس خبر شجاعة رجل من العرب في شخصياتها التاريخية يسمى حاتما الطائي الجواب بلا وشجاعة رجل من فرسان العرب يقال له عن ترى بن شداد الجواب نعم هذا التواتر ما حصل لفظيا يعني ما في رواية بلفظها تواترت بالكثرة التي نشترط فيها شروط التواتر حتى حصل المقصود لكن مجموع أخبار أحدها لا تفيد القطع بنفسها لكن مجموعها المشترك في المعنى الكلي وهو سخاء حاتم وشجاعة عن ترى أو حلم الأحنف وذكاء إياس مثلا هذه أحدها لا تفيد القطع لكن مجموعها أفاد ذلك قطعا فجعلناه من المتواتر المعنوي وهو الذي اشتركت فيه الأخبار والطرق والروايات في المعنى الكلي مع تغير الألفاظ ولهذا أمثلة عدة ضرب مثالا لللفظي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى إن الحديث مروي عن ثلاثين صحابيا بأسانيد صحاح وحسان ومروي عن خمسين صحابيا بأسانيد ضعيفة ومروي عن نحو عشرين صحابيا بأسانيد ساقطة المجموع كم طريق؟ مئة مئة ما أحسفت قال الحديث مروي عن ثلاثين صحابيا بأسانيد صحاح وحسان ومروي عن خمسين صحابي بأسانيد ضعيفا ومروي عن نحو عشرين صحابيا بأسانيد ساقطة المجموع مئة قال وقد اعتنى جماعة بجمع طرقه فأولهم علي بن المديني وتبعه يعقوب بن شيبة ثم ذكر رحمه الله من أوائل من حصر فبدأوا بعده عشرين ثم أربعين ثم ثم ثمانين ثم أوصلها بعضهم إلى المئة وهو الذي حصره الحافظ ابن حجر بأن مجموع الطرق يصل إلى المئة وعندئذ فيكون هذا أشهر الأمثلة, أشهر الأمثلة التي تروى في السنة للمتواتر اللفظي أما المعنوي فقال مثل حديث الحوض وسخاء حاتم سخاء حاتم ليس خبرا من أخبار السنة بل حديث الحوض يعني إثبات الحوض لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الذي ترد عليه الخلائق وترد عليه أمته ثم تذاد فئة من الأمة نسأل الله السلام ممن ابتعد عن نهديه صلى الله عليه وسلم فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأحاديث إثبات الحوض متعددة ألفاظها متغايرة فلماذا عددناها متواترة معنويا ومثله كذلك من الأحاديث المشهورة إثبات الشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الشفاعة العظمى يوم القيامة أحاديث المسح على الخفين أحاديث رفع اليدين في الدعاء أحاديث رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة يوم القيامة كلها أمثلة للأحاديث المتواترة معنويا نعم أحسن الله عليكم قال رحمه الله ولا ينحصر في عدد ويعلم إذا حصل العلم ولا دور من الشروط في التواتر العدد كما تقدم في التعريف العدد المحيل تواطؤهم على الكذب وأيضا قال هنا لا ينحصر في عدد قلت لك طوى خلافا وأحسن فيما صنع رحمه الله فلم يذكر الأقوال التي لا مستند لها لا زمام ولا خطاء في من قال اثنان فصاعدا ومن قال ثلاثة ومن قال عشر ومن قال اثني عشر وهكذا قال لا ينحصر في عدد طيب السؤال المنطقي ألستم تقولون إن الخبر المتواتر يفيد العلم بتتابع المخبرين واحدا بعد واحد فالسؤال ما أقل عدد يحصل به فائدة التواتر وهو القطع قال المصنف رحمه الله أقل العدد هو الذي يحصل به العلم فقد يكون أقل العدد عندي في خبر عد متواترا عندي كان قد يكون أقله عندي عشرة وقد يكون عندك اثني عشر وقد يكون عند غيرنا ثلاثين قال أقل العدد الذي يحصل العلم هو ما يحصل به العلم فحتى لا يقال هذا دور أسألك متى يحصل العلم فتقول إذا كان متواترا وأقول لك متى يكون متواترا فتقول إذا حصل العلم قال المصنف رحمه الله ولا دورا لا دور لأنه كما يقول الطوفي يقول الحق أن الضابط حصول العلم ضابط إيش؟ لا ضابط العدد في التواتر يقول الحق أن, أن الضابط حصول العلم بالخبر فيعلم حصول العدد قال ولا دورة إذ حصول العلم معلول الإخبار ودليله كالشبع والري معلول المشبع والمروي وإن لم يعلم ابتداء العدد الكافي فيهما يعني أنت بعد كم لقمة ستشبع ستقول لي إذا شبعت أكون قد بلغت العدد الذي يشبعني لا تقول هذا دور أسألك متى تشبع فتقول إذا بلغت العدد وأقول لك إذا بلغت العدد ستقول سأشبع قل لا هذا لا دور فيه أنت قبل أن ترتوي من شرب الماء ولا تدري كم شربة ستشرب وقبل أن تأكل وأنت جاء لا تدري بعد كم لقمة ستشبع فأنت لا تعلم عدد المروي والمشبع من الشربات والأكلات وهذا لا دور فيه يقول رحمه الله حصول العلم معلول الإخبار ودليله فيكون الدليل الذي حصل لك به العلم هو حصول العدد قال كالشبع والري معلول المشبع والمروي فالمشبع كان علة وحصول الشبع كان المعلول يعني كان أثر لذلك وإن لم يعلم ابتداء العدد الكافي فيهما أنا قبل أن آكل وقبل أن أشرب لا أدري بعد كم شربة أو كم لقمة سيحصل عند الشبع والري لكن قلت لك إذا بلغت الشبع سأقول لك شبعت وإذا بلغت الرّي سأقول لك ارتويت وهكذا. نعم. أحسن الله وريد. قال رحمه الله ويختلف باختلاف القرائن. ما الذي يختلف؟ العدد المفيد للتواتر. اتفقنا على أنه لا حد له ولا ينحصر. ومناطه لا حصول العلم. فإذا حصل العلم تقول هذا الخبر بلغ التواتر قال رحمه الله ويختلف باختلاف القرائن يختلف ليش؟ لأن القرائن مؤثرة في إفادة الخبر العلم فربما اجتمعت قرائن جعلت العدد قليلاً الذي يفيد التواتر وربما عدمت القرائن فاحتجت إلى زيادة العدد حتى تجاوز ما قبله مثل الهيئة المقارنة للخبر والفطنة التي تحصل عند السامع فإنها قراء وأحوال يتفاوت بتفاوتها حصول ما يمكن أن يفيد به العدد الخبر المتواتر نعم أحسن الله عليكم قال رحمه الله ويختلف باختلاف القراء ويتفاوت المعلوم هذه مسألة خلافية ذات أذيال طويل اختصرها المصنف رحمه الله في جملة هل يتفاوت المعلوم والمسألة يعني كلامية دقيقة لكننا نكتفي منها بالقدر الذي أشار إليه المصنف ولأحمد رحمه الله فيها روايتان هل يتفاوت المعلوم يعني المعلوم الذي بلغ درجة القطع هل المعلومات القطعية درجة واحدة أم درجات المعلومات القطعية عندك التي وقعت بالتواتر أو بإدراك الحواس هل القطع درجة واحدة أم هو متفاوت ودرجات لأحمد روايتان هذه التي ذكرها المصنف أنها يقع فيها تفاوت المعلوم هي التي رجحها شيخ الإسلام ابن تيمي وجماعة من المحققين قالوا لأننا نجد بالضرورة في أنفسنا الفرق بين أن تقول الواحد نصف الاثنين وبين ما علمناه بالتواتر الواحد نصف الاثنين هذا معلوم من ضرورة عقلا وما يخبرنا به الخبر المتواتر يحصل به أيضا القطع مع الاشتراك في كليهما في اليقين هذا أفاد اليقين وهذا أفاد اليقين لكن خبر التواتر أفاد اليقين بدرجة وتسليمك لأن الواحد نصف الاثنين في درجة أعلى قالوا وأصل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه بعضهم ثم جرى مجرى الأمثال ليس الخبر كالمعاين أن الخبر وإن بلغ ما بلغ في درجة الإفادة بالتصديق لا يبلغه لا يبلغ درجة المعاينة ما تراه بعينك أوقع وإن أفاد كلاهما اليقين لكن ما أفاد بالمعاينة أبلغ وآكد نعم قال رحمه الله ويمتنع الاستدلال به على من لم يحصل له به علم هنا ثلاثة أمور ذكر امتناعها المصنف رحمه الله, رحمه الله. أولها يمتنع استدلال بالمتواتر على من لم يحصل له به العلم وهذه بدهي شخص ما حصل العلم بهذا الخبر الذي تواتر عندك ولم يتواتر عنده، فهل ستحتج به عليه الجواب لا، لا تستدل بمتواتر عندك على من لم يحصل له عنده العلم به. نعم. قال رحمه الله وكتمان وكتمان أهله ما يحتاج وكتمان وكتمان أهله ما يحتاج إلى نقله ككذب على عددهم عادة. هذان أمران أيضا ممتنعان وكتمانوا عطفاً على ويمتنع استدلال أي ويمتنع أيضا كتمان أهله ما يحتاج إلى نقله خلافاً للرافضة فإنهم لما ذكروا أن حديث الوصية بالإمامة إلى علي رضي الله عنه وزعموا أنه من المتواتر قيل لهم أين التواتر؟ لو كان تواترا لرواه من الصحابة عشرون أو ثلاثون أو أربعون كما رووا حديث من كذب علي متعمدا قالوا لا هذا مما امتنع عن روايته وبثه ونشره فقال القاعدة أنه يمتنع كتمان أهله ما يحتاج إلى نقله المسألة من آكد الضرورات التي تحتاجها الأمة بعد موت نبيها صلى الله عليه وسلم وهو مسألة من يلي الأمر بعده في الأمة عليه الصلاة والسلام فكان هذا من أكبر الأدلة والقواعد التي ترد بها شبهة القوم في زعم أن مرويات بين أيديهم تبلغ التواتر فيما يزعمون وهي ليست كذلك ولو كانت لبثة ولا علمت ولا رواها من الصحابة جمع غفير رضي الله عنهم قال ككذب أي كما يمتنع كتمان أهل التواتر أن يروا ما يحتاج إلى نقله كذلك يمتنع الكذب على عددهم عادة ليس امتناع الكذب على عدد التواتر عقلا بل العقل لا يحيل شيئا إنما العادة هي التي أحالت ذلك كما قلنا إما لكثرتهم أو لدينهم وصلاحهم وإن كان العقل لا يمنع ذلك ابتداء نعم أحسن الله عليكم قال رحمه الله ولا يشترط إسلامهم ولو طال الزمن ولا ألا يحويهم بلد ولا ولا يحويهم ولا ألا يحويهم بلد ولا يخصيهم عدد ولا اختلاف نسب ودين ووطن ولا إخبارهم طوعا ولا ألا يعتقد المخبر خلافه هذه شروط غير معتبرة في المتواتر وإن شئت فقل شروط ضعيفة ذكرها بعضهم في التواتر لا تصح واحد لا يشترط إسلامهم هل من شرط التواتر أن يكون رواة الخبر مسلمين الجواب لا قالوا فلو أخبر بعض أهل بلد غير مسلمين نصارى أو يهود أن شيئا ما حصل في بلدهم فإنه خبر يفيد التواتر وتقطع بصدق ما أخبروا به على نحو ما ضربنا من الأمثلة اشتراط الإسلام والعدالة والديانة والثقة إنما هي في أخبار الأحد ولذلك لا يقدح. في طرق الخبر المتواتري وجود بعض الضعفاء في أسانيد بعضها أو المجاهيل أو المتهمين لأن العبرة ليست بآحادهم بل العبرة بمجموعهم الذي يحيل تواطؤهم على الكذب فتجاوزنا في المتواتري قنطرة البحث عن أحوال الرواه قال لا يشترط إسلامهم هذا خلافا للإمام الفقيه بن عبدان من الشافعية فإن اشترط في المتواتر كما اشترط في الأحد إسلام الرواتي قال ولو طال الزمن لأن بعضهم قال لا يشترط إسلامهم إلا إذا طال الزمن قال المصنف لا اشتراط لإسلام الرواتي ولو طال الزمن ولا ألا يحويهم بلد ولا يحصيهم عدد ولا اختلاف نسب ودين ووطن ولا إخبارهم طوعا السؤال من اشترط هذه الشروط في التواتر ماذا كان ما أخذه؟ يعني ليش اشترط المشترط كثرة العدد ألا يحصيهم بلد ولا يحصيهم عدد أو أن يختلفوا في النسب أو يختلفوا في الدين أو يختلفوا في الوطن؟ هي كان هي محاولة لدفع التهمة دهمة إيش التواطؤ فأنت تحاول أن تضع شروطا تتأكد بها أنه ما في تواطؤ بينهم اجعلهم مختلفين في الجنسيات مختلفين في الدين مختلفين في الأوطان. قال لا حاجة إلى ذلك كله ولا إخبارهم طوعا يعني أن يكون بعضهم مكرها قال ولا عدم اعتقاد نقيض مخبر به ذكره البيضاوي قالوا يشترد أن لا يكون المخبر معتقدا لخلاف ما أخبر ليش قالوا لأن اعتقاد النقيض محال والطارئ الذي هي رواية المخبر أضعف من المستقر عنده فلا يرفعه والحق أن هذا أيضا مما لا يشترد والعبرة في قبول المتواتر ما تقدم في وصفه كثرة العدد التي تحيل التواطؤ على الكذب مع استناد المخبر إلى الحس وهذا وحده كاف أحسن الله عليكم قال رحمه الله ومن حصل بخبره علم بواقعة لشخص حصل بمثله بغيرها لآخر مع تساوي من كل وجه قرر القاضي أبو بكر الباقلاني وأبو الحسين البصري أن من حصل بخبره علم بواقعة لشخص فهو مفيد للعلم لغيره في غيرها كل خبر أفادك التواتر وحصل عندك القطع به في واقعة ما ينبغي أن يكون هذا الخبر مفيدا للعلم لغيرك في غير تلك الواقعة كل من حصل بخبره علم هذا العدد الثلاثة أو الخمسة أو العشرة أو الخمسين إذا حصل بخبرهم علم يعني قطع وثقة وجزم بما أخبروا به وجب أن يكون هذا العدد مفيدا للعلم لغيرك في واقعة أخرى قالوا بقيد التساوي من كل وجه تساوي إيش؟ تساوي حيثيات وملابسات الرواية ونقل الخبر لأنه لو اختلفت بعض المعطيات ربما اختلفت النتائج قال ابن الحاجب وهو بعيد عادة يعني الخبر الذي أفادك اليقين أن يتكرر بظروفه وملابساته وينتقل لشخص آخر في واقعة أخرى فتفترض أنه كما أفادك هذا الخبر بنقل أولئك العلم ينبغي أن يفيد أغيرك في واقعة أخرى العلم كذلك إذا اتفقت الشروط من كل وجه والتساوي قال ابن الحاجب وهو بعيد عادة وكذلك تبعه عليه المرداوي في أصل التحرير نعم الله عليكم فصل خبر الآحاد قال المصنف رحمه الله ومن الخبر أحد وهو ما عدى التواتر فدخل مستفيض مشهور وهو ما زاد نقالته على ثلاثة ويفيد علم النظرية هذا قسيم المتواتر وهو خبر الآحاد قال وهو ما عدا المتواتر ويدخل فيه المستفيض المشهور القسمة الثنائية هي التي عليها أكثر المحدثين والأصوليين تبعا لهم أن الخبر إما متواتر أو أحد ما المتواتر؟ ما تقدم وصفه قبل قليل ما ما لم يبلغ حد التواتر فهو أحد ما فقد شرطا من شروط التواتر كان أحدا ما لم يجتمع فيه عدد يحيل تواطؤهم على الكذب ولم يكن مستند خبرهم الحس إذا فقد قيدا كان أحدا ومن العلماء من جعل القسمة ثلاثية فجعل بين التواتر والأحد قسما يسمى المستفيض وبعضهم يقول المشهور وبعض المحدثين يقول هو قسم واحد الأحد ثم يجعل الأحد صورا ومراتب فيجعل فيه المشهور والمستفيض والأفراد أو الفرد كل ذلك تقسيم اصطلاحي لكن هل يكون قسم للمشهور أو المستفيض ضمن الأحد هذا الذي عليه الجمهور؟ أو يكون قسما مستقلا هذا الذي ذهب إليه بعضهم كالماوردي وابن برهان وابو إسحاق الأسفرايين والحنفية ومنهم من جعل المستفيضة مفيدا للقطعي كابن فورك والصيرفي والقفال الشاشي فجعلوه لاحقا بالمتواتر فهذا الذي عليه بعض أفراد العلماء خلافا لما عليه الجمهور من أن القسمة ثنائية يقول ابن الجوزي في المشهوري الذي يجعله وسطا بين المتواتر والأحاد قال مرتفع عن ضعف الآحاد ولم يلحق بقوة المتواتر يعني هو أقوى من الآحاد وأضعف من المتواتر قال رحمه الله وهو ما زاد نقلته على ثلاثة هذا على قسمة المشهور أو المستفيض باعتباره قسما مستقلا فإن من المحدثين كما قرر الحافظ ابن حجر من متأخرين في في نزهته وفي نخبته كذلك أن الأحد إما أن يكون مشهورا أو عزيزا أو غريبا فأيا كانت القسمة إذا جعلته ضمن الطائفة الأحاد فهو منها ويأخذ حكمها قال رحمه الله ويفيد علما نظريا يعني أن خبر الأحاد في مقابل المتواتر الذي يفيد العلم الضروري فإن الأحاد يفيد العلم النظري بما فيه؟ المشهور أو المستفيد نعم بسم الله عليكم قال رحمه الله وغيره يفيد الظن فقط ولو مع قرينة غيره غير إيش غير المستفيد يعني ما كان أقل من المشهور والمستفيد من الآحد ما لم يروه ثلاثة فأكثر يفيد الظن فقط لأن المصنف يقول ولو مع قرينة يشير إلى خلاف فإن من العلماء من قال إن خبر الآحاد بصوره المختلفة يفيد الظن ولو احتفت به القراء فإنه لا يتجاوز الظن وهذا مذهب غولات المبالغين في إضعاف خبر الآحاد ويقابله على الطرف الآخر من ذهب إلى أن خبر الآحاد يفيد العلم قطعا وهي رواية عن الإمام أحمد وهي مذهب طائفة من المحدثين وهو مذهب الظاهرية ورجحه من المالكية بن خويز من داد أن خبر الأحاد يفيد القطع كخبر المتواتر لأن الحجة في خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة لا فرق بين متواتر وأحاد أحاد إذا, إذا ثبتت صحته يشترط في خبر الأحاد الصحة فقط صحة السند فإذا صح الحديث آحاداً فهو كالمتواتر يفيد العلم وبين هذين المذهبين الطرفين من يقول إن خبر الآحاد لا يرتقي عن الظنية قط ومن يقول إن خبر الآحاد يفيد العلم القطعي كالمتواتر تأتي طائفة في المنتصف وهي أعدل الأقوال أن خبر الواحد من حيث هو مفيد للظن ومعنى الظن هنا عدم بلوغ درجة القطع لأن الرواة خبر الآحاد وإن كانوا ثقاتا وعدولا وآئمة وحفاظا إلا أن الوهم والخطأ والنسيان وارد فوجود الاحتمال المظنون في مثل هذه الأحوال هو الذي نزل بإفادة, العلم بإفادة الخبر من رتبة العلم إلى رتبة الظن ومع ذلك فإن الخبر الآحاد إذا احتفت به القرائن تقوى فربما بلغ درجة القطع لا بنفسه بل بغيره وهو محتف به من القرآن هذا أعدل الأقوال وهو أوسطها وهو الذي قرره خاتمة المحققين الحافظ ابن حجر وغيره رحم الله الجميع قال وغيره غير المشهور يفيد الظن فقط ولو مع قرين ثم استثنى فقال إلا إذا نقله أحد الأئمة المتفق عليهم من طرق متساوية وتلقي بالقبول فالعلم يعني يفيد العلم في قول فكأنه لم يجعل من القرائن التي تحف بخبر الواحد ما يرتقي به من الظن إلى القطع إلا هذه القرينة والصواب الذي عليه كثير من المحققين محدثين وأصوليين أن القرائنا أن القرائنا سواء هي متفاوتة لكن لا ينبغي أن تحصل في القرينة المنقولة هنا بل أي قرية فربما كان خبر الآحاد وهو واحد أو اثنان فيه من القوة التي تبلغ درجة القطع في اليقين بقبوله أكثر من أضعاف أضعافهم في العدد مما لم يبلغ درجتهم ولذلك لما يقول المحدثون في وصف بعض الأسانيد بأنها أصح الأسانيد والأسانيد الذهبية عند المحدثين وأقواها تفيد في درجة قبولها والقطع بتصديقها ما لم يبلغه غيرها ولو زاد عليها في العدد في رواية الخبر ولهذا فإن يعني ما يفعله كثير من المحققين من المحدثين وكذلك من الأصولين كالرازي والآمدي والطوفي وابن الحاجب والموفق ابن قدامة والبيضاوي أن القاعدة تقول خبر الواحد يفيد الظن إلا إذا احتفت به قرينة أو قرائن تفيد القطع فيرتقي من الظن إلى القطع القرائن متفاوتة ومن القرائن أن يكون هاديث الأحادي هذا مخرج في الصحيحين وفي في أحدهما فإنه من القرائن التي أقبلت الأمة عليهما بالقبول فتصديق الخبر الوارد فيهما ليس لكونه خبر أحد بل لكونه خبر أحد اتفق الشيخان على تخريجه في الصحيحين وهكذا فإذا احتفاف خبر الواحد بالقرائن هو الذي جعله مفيدا للعلم من غير حصر في القرينة التي ذكرها المصنف إذا نقله أحد الأئمة المتفق عليهم من طرق متساوية وتلقي بالقبول لكنها صورة من صور القرائن التي تفيد القطع أو العلم في خبر الأحد والله أعلم حسن <سأل> الله إليكم قال المصنف رحمه الله ويعمل بآحادي الأحاديث في أصول ولا ولا يكفر منكره نقل هذا الإمام بن عبد البر إجماعا رحمه الله أن خبر الآحادي يعمل به يعني يستفاد منه الحكم وتبنى عليه الأحكام في العقائد والأصول كما يبنى عليه في الفقه والأحكام الفروعية ما الحاجة إلى هذا؟ الرد على طوائف جعلت من حديث الآحادي محصورا في الاستدلال إما في الأحكام الفقهية دون الأصول وإما في بعض الأبواب أو مقيدا بقيود فحجم الاحتجاج بالحديث الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس تلك الطوائف المعتزلة الذين جنبوا الاستدلال بحديث الأحهاد في العقائد جملة قالوا لأن العقائد قطعية يقينية ولا يصلح في الاستدلال لها إلا ما بلغ درجة القطع لأن اليقينية لا يبنى إلا على يقين فاجتنبوا كثيرا من حديث الأحاد لذلك لا تراهم يثبتون من العقائد ما يثبتوا أهل السنة فلما أنكروا رؤية الله عز وجل في الآخرة يوم القيامة لأهل الإيمان لأهل الجنة وأنكروا حديث عذاب القبر ونعيمه وأنكروا أحاديث الحوض والشفاعة مع في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضها بل كل تلك الأنفلة في الصحيحين فإن مبنى الرد عندهم هذه القاعدة أنها أخبار آحاد ليست متواترة والعقائد يقينية والمسائل العقدية لا تبنى إلا على دليل يقيني فكان ذلك أصلا شذ به عن تقرير أهل السنة فتطابق العلماء على رد ذلك بقولهم يعمل بخبر الآحاد في الأصول ثم قال ولا يكفر منكره من, من رد شيئا وأنكر بعض الأحاديث الصحاح من الآحاد في أمور العقائد لا يكفر نعم يحكم بضلاله وبفسقه العقد وبإحداثه واتباع هواه وبدعته ومخالفته للسنة الثابتة أو المعتقد الصحيح الذي عليه أهل السنة لكنه لا يحكم بكفره وقد نقل التكفير عن بعض الآئمة كإسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ومن أخبر بحضرته صلى الله عليه وسلم ولم ينكر أو جمع عظيم أو, أو جمعين أو جمع عظيم ولم ينكروه دل على صدقه ظن وكذا ما تلقاه صلى الله عليه وسلم بالقبول كإخباره صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري وإخبار شخصين عن قضية يتعذر عادة تواضؤهما عليها أو على كذب وخطأ لما ذكر أن خبر الواحد يفيد الظن ذكرها هنا جملة من الصور التي تفيد الظن أيضا مما يندرج في خبر الأحاد. من أخبر بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرا فلم ينكره رسول الله عليه الصلاة والسلام ماذا يفيد هذا الخبر؟ أولا هذا ماذا يسمى؟ إقرارا أخبر أحدهم بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرا هذا يسمى قال يفيد الظن أو دل على صدقه ظنا ليش ظنا وليس قطعا قالوا الاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه أو سمعه فما فهم ما قال أو أخره لأمر يعلمه أو أنه بينه قبل ذلك ونحوه لما احتمل تلك الاحتمالات جعلت إفادة الظن بصدق المتكلم بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عدم إنكاره إفادة ظنية لا قطعية ليش قال ولم ينكر لأنه لو أنكر انتهى الكلام ثم ألحق بذلك صورة ثانية من أخبر بحضرة جمع عظيم وليش قال جمع عظيم لأن من شأن الجمع العظيم أن مخبرا لو تكلم فعرف بعضهم أو كلهم كذبه فيما قال ما سكت عنه فلما يخبر شيئا شيء بحضرة جمع عظيم فلا ينكرون كلامه على ماذا يدل صدقه قطعا أو ظنا أيضا ظنا ليش الظن أيضا لوجود احتمالات أن يكون كلامه غير معلوم عندهم أو علموه قبل ذلك أو ما سمعوا كلهم ما قال أو لم يفهموا مراده نحو ذلك قال دل على صدقه ظنا زاد من الصور التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال وكذا ما تلقاه صلى الله عليه وسلم بالقبول كإخباره عن تميم الداري رضي الله عنه لما أخبر عن حديث الجساسة وما رآه فأقره النبي عليه الصلاة والسلام وتلقى خبره بالقبول كان ذلك أيضا من الصور التي يخبر فيها بقبول خبر الواحد ومن التتمة كلام شيخ الإسلام وإخبار شخصين عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما عليها أو على كذب وخطأ فإن أيضا من مفيدات الظن لأنهم أيضا نقول يبعد أو يتعذر عادة تواطؤهما عليها فجاء أحدهما من المشرق والثاني من المغرب فأخبروا عن قضية وعادة يتعذر أن يتواطؤوا على إخبارها فهذه من الصور التي تفيد الظن في خبر الأحد نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله ولو انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعي على نقله قال رحمه الله ولو انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعي على نقله وقد شاركه خلق كثير فكاذب قطعا هذه الجملة تلحق بما سبق في المتواتر مما أورده المصنف ردا على مزاعم الرافضة لما قال هناك يمتنع كتمان أهله ما يحتاج إلى نقله هي أيضا هنا مما يعني يذكره الرافضة أصلا يبنون عليه بعض مرويات عقائدهم لو انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعي على نقله وقد شاركه خلق كثير فكاذب قطع يعني هذه من القرائن التي يستدل بها على الكذب كما أن عندنا قرائن يستدل بها على صدق المخبر فكذلك من القرائن أن ينفرد مخبر يعني شخص حاضر مجلسا عظيما كمجلسكم في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم ينفرد من بين الجمع الكبير ليحكي عن شيء ما نقله غيره أبدا ممن حضر الواقعة أو شهد ذلك المكان فانفراد المخبري في حضرة جمع كبير مع انفراده عنهم قال فكاذب قطعا هذا خلاف للرافضة وعليه بنوا أيضا أن مثلا بعض الأحاديث المروية في المجامع العامة كحديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم وثنائه على علي رضي الله عنه ثم يزيدون في أغنرويات الثابتة عند أهل السنة جملا لم تثبت في الروايات الصحيحة ويجعلون ذلك مدرجا فيما يريدون روايته فإن ذلك مبنيون على هذا الأصل أن انفراد المخبر في رواتهم التي يزعمون فيها ثبوت الرواية مما توفرت الدواعي على نقله في حضور جمع كثير وانفرد عنهم بتلك الجملة التي تستنبط أحكاما أو تبنى عليها مسائل فهي مما يحكم بكذبها قطعا نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله ويعمل بخبر الواحد في فتوى وحكم وشهادة وأمور دينية ودنيوية والعمل به جائز عقلا واجب سمعا هذه آخر جملة في هذا الفصل وبها يتم مجلس اليوم بعون الله تعالى نقل غير واحد الإجماع على أن خبر الواحد يعمل به في ثلاثة مواضع واحد الفتوى والثاني الحكم والثالث الشهادة أما الفتوى ففتوى المفت الواحد لمن يستفتيه فهو خبر واحد يقول للعالم ما تقولون حفظكم الله في كذا وكذا في شيء يتعلق بعبادة أو معاملة فيقول له افعل أو لا تفعل فقبل خبره وهو واحد فهذا بإجماع يقبل خبره في نقل حكم الله عز وجل لمن استفته ولهذا كان منصب الفتوى عظيما وتوقيعا على رب العالمين ذكر أهل العلم ما دلت الشريعة فيه على خطر مبناه وعظيم أثره وتضرورة التوقي في ذلك والاحتراس فيه الأمر الثاني الحكم وهو حكم القاضي في المحكمة فإنه واحد ولو انضم إليه ثاني وثالث في لجنة قضائية فلم يتجاوز أن يكونوا أحدا كذلك فإنهم يحكمون بنكاح أو طلاق أو فسخ عقد أو إثباته وهو أيضا خبر أحد جاءت الشريعة فيه بلزومه وقبول حكمه الأمر الثالث الشهادة فإن القاضي عند نزاع خصمين بين يديه في قضية واستدعى الشهداء على شهادة فإن شاهدين اثنين يشهدان في مسألة فيحكم القاضي بموجب الشهادة وهي أيضا لا تتجاوز أن تكون خبر أحد لكن الشريعة جاءت بقبول ذلك فهذا مما وقع الإجماع في الشريعة على قبوله الفتوى والحكم والشهادة قال المصنف رحمه الله ويعمل بخبر الواحد في فتوى وحكم وشهادة أضاف فقال وأمور دينية ودنيوية الأمور الدينية قصد بها جملة من الأحكام والمسائل ما يدخل منها في الفتوى والحكم والشهادة وقصد بها أمرا أعظم ألا وهو الاستدلال بأحاديث الآحادي وأخبار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لم تبلغ درجة التواتري في كل مرويات السنة وهي الأعم والأكثر التي ملئت بها دواوين السنة التي يحتج بها في العقائد والأحكام والأصول والفروع على حد سوى بشرط ثبوت صحتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ثبت الحديث كان حجة بنفسه وكان أصلا يرجع إليه وتبنى عليه الأحكام هذا الأصل العظيم هو القاعدة المقررة عند أهل الإسلام وهذا الأصل هو الأصل بالطراد بخلاف من ذهب من أهل العلم في عداد أهل السنة إلى اشتراط شروط وتقييد قيود مرجوحة بالنظر إلى هذا الأصل الكلي أو بالنظر إلى بعض أرباب البدع والمحدثات وأهل الأهواء ممن اشترط شروطا باطلة فاسدة كان المراد منها تنحيته وتحجيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاحتجاج والعمل والاستشهاد واستنباط الأحكام هذا أصل عام ويقابله الصنفان اللذان أشرت إليهما من ذكر شروطا كمن قيد الاحتجاج بخبر الآحد أن يرويه اثنان أو أربعة أو أن يقيد ذلك ببعض المواضع أن لا يكون في الحدود أو في ابتداء النصب أو بأن لا يخالف عمل أهل المدينة أو أن لا يخالف القياس أو يشترط في راويه أن يكون فقيها أو أن لا يخالف ما روى وعدد ما شئت من الأبواب التي سيأتي بعضها تفصيلا وبعضها أقوى من بعض وبعضها أضعف من بعض الأصل الكلي العام ثبوت الحجة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا قائما بذاتها في الأمور الدينية والدنيوية قال المصنف رحمه الله تعالى والعمل به جائز عقلا واجب سمعا واجب شرعا قال جائز عقلا خلافا للجباء وأكثر المعتزلة وبعض الظاهرية كالقاشاني فإنهم يقولون إن العمل به ليس من مجوزات العقول وخلافا أيضا لمن قال إن العمل بخبر الواحد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام واجب عقلا وجعل ذلك مبنيا على احتياج الناس إليه وأنه لو لاه لضاقت على الناس أمور الأحكام وترتب الضرر على تركها فجعل ذلك مما يوجبه العقل والصواب ما ذكره المصنف أنه مما لا يحيله العقل ولا يوجبه لكنه يجوزه فمن أين ثبت وجوب العمل به قلنا من الشريعة والعمل به واجب شرعا هذا الصحيح المعتمد عند أهل الإسلام ومن لطيف قول بعض الفقهاء ما ذكره ابن القاص من الشافعية رحمه الله لما قال لا خلاف بين أهل الفقه في قبول خبر الآحاد وإنما دفع بعض أهل الكلام خبر الآحاد لعجزه عن السنن زعم أنه لا يقبل منها إلا ما تواتر بخبر من لا يجوز عليه الغلط والنسيان وهذا ذريعة إلى إبطال السنن فإنما شرطه لا يكاد يوجد إليه سبيل وصدق رحمه الله وأيضا فإن الأصل الكلي الكبير الذي تقدمه ما استفاض وتواتر النقل به من تثبيت الحجية بخبر الواحد وهذا الذي استفاض للشافعي رحمه الله وهو أول من كتب في الأصول فقرر ذلك بجلاء في كتابه العظيم الرسالة حتى عد ناصر السنة رحمه الله لأنه قرر هذا أصلا عظيما يعتبر مدخلا لكل من يروم الفقه في شريعة الله والسنباط الحكم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استرسل الأصوليون بعد ذلك تباعا في سوق الشواهد وذكر الأدلة في جملة من أبواب الاحتجاج بالسنة وخبر الأحادي في كتب الأصول إما للرد على المعتزلة في أصل القضية لما اشترطوا في خبر العقائد أن يكون متواترا فج جاءت الردود بإثبات حجية خبر الاحاد في الأصول والفروع على حد سواء في العقائد والفقه أو كان في بعض الأبواب لما يشترط الحنفية للاحتجاج بخبر الواحد أن لا يخالف ما تعم به البلوى ويشترط المالكية أن لا يخالف عمل أهل المدينة ويشترط بعضهم كذا وبعضهم كذا فتأتي تصنيفات أهل العلم وردودهم مصحوبة بأدلة وشواهد يبنون عليها أصرا كليا وهو إجماع السلف وإطباقهم على الاحتجاج بخبر الآحاد الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرق في ذلك بين أن يكون عقيدة أو يكون فقها أو أصولا أو فروعا وأنه قد كثر جدا قبوله والعمل به في أوساط الصحابة رضي الله عنهم والتابعين من غير نكير فحصل به إجماع لما كانت عليه العادة قطعا من ذلك مثلا قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما جاءته الجدة تطلب ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى أسأل الناس فسأل فقال له المغيرة رضي الله عنه حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس قال معك غيرك قال محمد بن مسلمة مثلهم فأنفذه لها أبو بكر أخرجه أحمد وأبو داود بن مناجه والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح عمر رضي الله عنه استشار الناس في الجنين فقال المغيرة رضي الله عنه قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أما فقال لا لتأتين بمن يشهد معك فشهد له محمد بن مسلمة والحديث في الصحيحين وعند أبي داود من حديث طاووس عن عمر قال لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره فكانوا يرجعون إلى درجة أن يثبت عندهم ولما طلب أبو بكر فعمر شاهدا آخر ليس ردا لخبر الواحد فإن شهادة الثاني لم يخرجه عن خبر الواحد أصلا لكن التثبت في الرواية ليتيقن له صحة ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أخذ عمر بخبر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن جميعهم في أخذ الجزية من المجوس كما أخرج البخاري كان عمر رضي الله عنه لا يورث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث مرأة أشيم من دية زوجها كما أخرج مالك أحمد أبو داود وهكذا في أمثلة عدة منها ما في البخاري عن ابن عمر أن سعدا حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين فذهب ابن عمر رضي الله عنهما فسأل أباه فقال نعم إذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره رجع ابن عباس رضي الله عنهما إلى خبر أبي سعيد رضي الله عنه في تحريم ريب الفضل وقال الترمذي حديث حسن وتحول أهل قباء إلى القبلة وهم في الصلاة بخبر الواحد كما أخرج ذلك الشيخان وغيرهما في الصحيحين والأمثلة عديدة جدا قال ابن عمر رضي الله عنهما ما كنا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعت رافع ابن خديج يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فتركتها ولمسلم في روايته كنا نخابر فلا نرى بذلك بأسا فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه فتركناه من أجله كان زيد بن ثابت رضي الله عنه يرى أن لا تصدر الحائض حتى تطوف بالبيت طواف الوداع فذكر ذلك فقال له ابن عباس سل فلانة الأنصارية هل أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأخبرته فرجع زيد وهو يضحك فقال لابن عباس ما أراك إلا صدقت أخرجه مسلم والشواهد جمة كثيرة فإراد أهل العلم هذه الروايات والشواهد على كثرتها تقرير للأصل العظيم أن الاكتفاء في خبر الآحادي بثبوت صحة نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتبقى مسائل تفصيلية تأتي تباعا في محلها من شروطي الرواية في خبر الأحادي مما يأتي في المجلس المقبل فما بعده إن شاء الله تعالى أسأل الله لي ولكم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاءا من كل داء وعملا صالحا متقبلا مبرورا اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته يا رحمن ويا رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وفر لنا ولوالدين ولجميع المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين